وَمَا كَانَ عَقْوًا رَبُّكَ مَحْمُورًا ۚ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَضِيلًا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخلولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن ما يبلغ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 وَقُلِ ٱدْعُ ٱلرَّحْمَٰنَ كَمَا رَبَّيَٰنِ صَغِيرًا رَّبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلۡأَوَّٰبِينَ غَفُورًا